السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمد ونحمد جلي قدراته، فأصلي وسليم على سيدنا رسول الله. صلاة وسلاما تليقان بدار تريمة وبعد. فالله أسأل أين فقهنا في ديننا، وأي علمنا ما ينفعنا، وأي ينفعنا بما علمنا.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 وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فقبل أن أبدأ حديث المعتاد أود إن شاء الله تعالى أن ألفت النظرة وأن أنبه إلى أن هناك شرهما تريد إن شاء الله تعالى أن تضرب الإسلام والمسلمين في هذا البلد في مقتل وبدأت هذه الاشغذمة تتعالى أصواتها في هذه الأيام ويتفننون في الإقاع بين المسلمين وفي إيجاد الإشكالات التي تفت في عضو المسلمين وتوقع الخلافات بينهم والنية بالطبع واضحة ومعروفة ويأس الشديد كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أن الخوارج من بلدتنا ويتكلمون بالسناتنا هؤلاء أيضا يتكلمون بالسناتنا ومنهم من يدعي العلم والفهم وما إلى هذا ومن هنا رأينا في هذه الأيام قضايا تثار الغرض منها تشتيت للشباب المسلم وإيجاد الفرقة بين الإخوة في وقت نحن نبحث فيه عن لم الشمل وتحقيق قول الله تعالى وعتصم بحب الله جميعا ولا تفرأ ظهرت فرقة في الإسكندرية زعمها شخص لا أدي من هو ولا أعرف يعني من هو ولا حيث ولا أعرف سمي نفسه محمد سعيد رسلان يتزعم هذه الفرقة وخرج علينا بهذا القول الذي لا أجد له وصفا أنه الخروج على حسن مبارك ما كان يجوز اللي الخرج على حسن مبارك دول فسقة بل كفرت وتبتدي تحدث مشكلة بين الشباب المسلم طيب احنا كفرنا ولا ما ينفع ولا ما ينفعش وخرجنا ولا ما خرجناش والدنيا تقوم ولا تقعد وشباب يتطرحوا ومشايخ يخرجون وسبوا بعضهم بعض و بعضهم بعض وهذا ما يريد هؤلاء وبالطبع هؤلاء أخر من أن نرد عليهم ويمكن في ثناء كلام عن الخارج كلام أقول لك ولكن أنا بحث من المسألة يا أخي الذين خرجوا على حسني هم من رباهم حسني وخرجوا على حسني بقانون حسني أليس كذلك يعني قانون حسني والذي الذي يبيح التظاهر ويبيح الخروج ويبيح كذا ويبيح كذا خرجوا عليه بقانون يعني قضية ما ينبغي أن نستنفذ فيها الطاقة والجهد هذا بخلاف ما قاله أهل العلم أن تنصيص على عدم الخروج على الحاكم ملوط بقيود وشروط فإذا ما اعتدى الحاكم على المال وعلى العرض جاز الخروج عليه وهذا كلام واضح عند علمائنا ومنهم ابن حجر عليه رحمة الله كما سوف نبين وبالطبع حصني الله حرام ورحمه مواعيد رجل يعني هاتك أعراض البيوت يكفي أن بيوتك تقتحم في أنصاف الليالي وتبدهم في حجرات النوم لا يراعون حرمة البيت ولا يراعون إلا ولا ديمة إلى هذا الكلام ولكن هذه قضية بدأ يسيرها هؤلاء معك بعضهم يتحدث معك في مثل هذه الأمور أره يلا نخرب الفكر ونستمقذ الطاقات ونضرب بعض وخلاص. من هذا بالطبع يعني تلك الورقة التي لا لقد أيضا من يوزعها الآن أمام المساجد أمام المساجد طبعا بخلاف طبعا كما قلنا في قنوات الآن مسلطة أيضا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى القرآن وعلى السنة وما أثر هذه القنوات انا لا ادري انت عارف من الوزار ورا في الاخوة عرفت منين من شريعته تبقى النصيبة كبر الله فقلوات اخرى يعني تخرج وقلوات كثيرة جدا معلومة الهوية في الاسلام وفي المسلمين شوية طعن في القرآن وتفسير باطل القرآن شوية طعن في السنة شوية طعن في السلف السلفية وما الى هذا والبلاء اللي احنا عملنا لنشوف ماذا يريدون هؤلاء لأبن يعني ماذا يريدون القضية أضحى الإرادة أضحى ضرب الإسلاميين والإسلام في مقتل وتشتيت الصق الإسلام طيب فدأ لأي ورقة توزع أمام المساجد وتخيل بقى لما يتلاول هذه عوام من الناس من المسلمين كل من خرج من المسجد يدول ورقة يمسكها في ايده ويقرأها تقرأ الآث والأخ بيقولي ذا اللي بيوزعها تمال الإخوان فلو كان اللي بيوزعها الإخوان يعني فدولي بأعايزين يتحطوا في موئد ويتولى عليهم وبقولها بملء فيهم ده لو كان أنا لا أدل من اللي الذي يوزعها اتبع على الأخ لكن أي كان الذي يوزعها فالذي يوزعها جاهل جهل جهول متطاول على القرآن ومتطاول على السل الورقة بتقول العنوان أمامي هكذا ضرب الزوجة في القرآن فهم آخر يعني ناس فهم غلط وهم هيقول لك إيه الفهم الصحيح فكبين الفهم الخاطئ للأمر الإلهي يثير التناقض بين هذا الأمر والهدي النبوي في معاملة الماضي والمعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجة من زوجاته هذا أول الجهل يعني هم بيعتبروا دي حجة على عدم جواز الضار على عدم جواز الضارف وهذا بالطبع هذه ليست حجة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب فالله سبحانه وتعالى حينما يبيح أمرا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كل المباحات وهناك أمور تركها والطارك لا يدل على الحرم والمردى ولذلك عندنا قاعدة في علم الأصول أنك إذا أردت أن تأخذ إيجاباً أو تحريما ينبغي أن تأخذه إما من أمر صريح أو نهل صريح ليس له صارف أما الأفعال فلا تقضي بتحريم ولا إيجاب لا تقضي بتحريم ولا إيجاب يعني كونك قوي فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليصير الأمر واجبا إلا إذا تبعه الأمر صريح ليس له صارف هكذا يقول علم الأصول فكون كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضبط يبقى الضب حرام يبقى الضب حرام رمضار ايه المشكلة نفسه تعافي هذا لا اشكال في هاد. ولكن لو قال لا تأكل الضب يبقى أكله ايه يبقى أكله حرام كده فكل ترك أو كلك ما ضرب امرأة الخط ده مش معناه تحريم الضب ومن يقول هذا جاهل أخرى لا يفهم شيئا في علم الأصول يقول أنه لم يضرب آآ آآ زوجة من زوجاته وأنه قال لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمن ثم يضادعها طيب الحديث ده بينهى عن مطلق الضرب ده السؤال يا بينهى عن مطلق الضرب إنما هو ينهى أن تضرب زوجتك ضرب لإيه ضرب الآمن ضرب اللي فيه هانة يعني بس لكن مش مش مطلق الضرب فكل ما يسوقونه يصف حتى الآن لا أرى فيه استدلاله لكن نستثمر كل أباق النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب من نساءه مضرعت ضهدر البيت وراح اعتكف وكأن الاعتكاف كان لأجل الغضب انه غضبان بس مش عشان هو كان سنة الاعتكاف ويعتجب لا ده هو راح اعتكف على سبب الغضبان من النساء لم في منتهى خطور طيب انتوا شايفين يقال الله تعالى واضربوهن دي ازاي فيقول ان الراجل لو خاف من نشوذ الزوجة فينبغي انه يطرق البيت للزوجة مراتك تنشز عليك سيطرق لها الحبلة على غريبة سيطرق لها الحبلة على غريبة سيطرق البيت وخرج هو ده الفهم الصعيح بقى سيطرق لها البيت وخرج خلاص بسي سيب البيت واترك لها الحبل على غريبة و... ومعنى الضرب في الآية اضربوهم خب بالك بقى دي الفهم السليم بقى هو الترك والمفارق كلام ده طبعا قالوا المتخلف والاسم خالد الجندي من قبل انا ربضت عليه خلاص يبقى معنى اضربوهم يعني حضرتك تسيب البيت وتمشي دي معناه خلاص وطبعا ما ينفعش بقى الازل الجسدي والضرب الجسدي ولازم نفهم بقى مقاصد القرآن الكريم خلاص فهو المقصد في البيت وتمشي أنا طبعا مش عارف كلها لإن دي محتاجة لها ساعة خلاص وبعدين بدأ يعرض على الآيات اللي وراء فيها كلمة ضرب في القرآن الكريم وطبعا ضلل خلق الله إنه حصر المعاني اللي وراء في القرآن الكريم خلاص إيه اللي جيك هاتك كلمة الضربة 16 موضع وكلها بتدور حول العزل والمفارقة والإبعاد والطاق ما يعيش بقى الضرب اللي ها كلها كده كلها كده وطبعا هذا تضليل ويعني أقول إيه أقول إيه بس خلاص وعدم فهم للغة مطلقا نيال عدم فهم للغة مطلحة وبستدلل الآية يعني فيها وإذا ضربتم في الأرض ضربتم في الأرض يعني إيه يعني سيرتم وشيت هي دي بقى بأضربوهن يأخذ بعضك وتمشي وطبعا جاهل يعني اللي كادل داركة دي أحمق بكل معاني الكلمة جاهل جاهل مركب اللي مش قادر يطرح بالضرب الذي تعدى بفيه ضربتم في الأرض وبين الضرب الذي أضيف إليه الضمير اضربوهن دي لها قاعدة في اللغة ودي لها قاعدة في اللغة فحتى في اللغة كالحمار يحمل أصفار أي كان اللي كاتب لهوار دي خلاص خلاص فبيقول فما هو المعنى المناسب لكلم ضار في النزاع بين الزوجين اللي في الآية والمعنى هو اللي كاتبته تبدأ بالعرضة وبعدين الهجر في البيت في المطبخ وبعدين تهجر ليه تهجر البيت خلاص بس يا عم خلاص بيقول وهكذا تسوقنا الأدلة الشرعية إلى أن الفهم خب بلد بقى بالكلام الآتي إلى أن الفهم السائد الساذج يعني اللي فيه من الضعر ده فهمه إيه ساذج اللي تأدبه سفالة لأن طبعا كما سأبيل لك هذا شب صريح لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ده فهم ساذج إبقى هذا الجاهل الأخرق المتخلف اللي كتب الغرقة دي لا وقف على سبب نزول الآية ولا وقف على ملابسات في الآية وإزاي أن النبي الظعف اللي في البداية نهى عن ضرب النساء فاللي حصل أن جاء عمر وقال زأر النساء عليه أعيد أنها مش أتضرب خلاص نوع من النساء فطور على الرجال فلا في رقون الله تعالى وضري موهد ويا ما أعمى ما بيشوف لا عارف سبب نزول اللي كتب الحمد لله قريه للأدب جاهل باللغة جاهل بالتفسير أعمى لم يقرأ شيئا في كتب التفسير ولم يبصر شيئا في كتب التفسير على طلاقه يطلع بقى الإخوان يطلع الترتان معرفش أي حاجة من الكلام بأعرف انتي قلة أدب وتطاول على كتاب الله وتفسير بطر القراء الكريم أين كان كاتبه أياً كان كاتبه إن الله يكون كبه شيء أياً كان كاتبه خلاص وإيه اللي دا مع العلاب والمواد كل طبعاً هذا الكلام كما قلت لك لو تكلمنا باللغة يطلع اللي كاتب هذا الكلام لا يفرق بين الضرب فيه والضرب بيه وضرب هزر ان تضيف إليها الضبيت ما يعرفش حاجة في اللغة ما يعرفش سبب نزول الآية ما يعرفش إن بسبب نزول الآية دي عنوى العلماء السنة في كتبهم وفي مقدمتهم ابو داود وابن ماجا وغيره وغيره وغيره, وغيره في كتاب النكاح باع ضعف بالنساء مشابش ده مشابش شابش ده إما دي ما تفهمش وفهمها ساذج والمتخلف ده اللي كانت الوقتة دي هو اللي بيفتر كل علماء السنة بفهموش وده هو اللي بيفتر فهمهم ساذج والمتخلف ده هو اللي فاهم هو اللي فاهم خلاص وبعدين بدأ ما يقول إن ده كنافى مع المواد الواردة في الآيات والأحاديث ألا قلت تلقوا حاجة مهيقة؟ عشان لما تيجي تقرأ حاجة زي دي تأخذ بالك أو أنت تقرأ زي قلت لك فاكر لما قلت لك إن ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي أخرى كذاب ضال يقول ضلالا الله سبحانه وتعالى يوثقه بالحق دون أن يدري بقوله أجمالي فيه دون أن يدري وضعت لكم مثال، قلت لكم ولا برض على هذا الأخرق زكريا بطرس اللي كان بهاجم القرآن والسنة وهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضرت له محاضرة خلاص بيكلم في محاضرة خمسة واربعين ديئة ساعة كل المحاضرة تضوء على إلي إحنا كمسلمين ما بنفهمش وهم أصحاب التوحيد ومعندهمش إني ربنا له ولد مفيش الكلام لها وعند أتكلم مع المذيع شاعل ربك مين اللي قال إلي إحنا بنقول في ولد دول بيتجنوا علينا دول مش فاهمين دول كذا ده إحنا مفهوم كذا ومفهوم كذا ومفهوم, كذا, ومفهوم كذا وإحنا على رأس للتوحيد سعر ببنا انظر بقى عايز انت تناقش الأدلة اللي بتقولها فابقى قال كلمة ما أحوجني إلى الأدلة على أي كلام قادم ما أحوجني إلى ما محتفتش قلت شوفوا هو ليه اه وسمعت المحاضرة كامل الأخوة في المسجد وجيت قلت لهم بقى ايه بقى ها في التسجيل كسب وقلت ركزوا معايا بقى وعاديين ساعة لربع تسمعوا ايه قالوا ان الراجل ده بيقول احنا ما بنقولش ان ربنا له غالب قلتلوا بيسمعوا نهاية المحاضرة اسمعوا نهاية المحاضرة في الهاية المحاضرة المقطف اللي يقعد قدامه بيقول له يا ابونا بقى يعني كالعادة عايزين بركتك فتقول لنا نصيحة حلوة كلمتين حلوين قبل ما نقوم قال يا قال يا أولادي انا بقول لكم حبوا الله زي ما بيحبكو يكفي ان هو ضحى بابنه عشان شو بدل الكلب اللي اقوله ساعة ربع احنا بالأجر لله ولد قالت انها ضحى لابنه عشان فأنت محتاجت ربع انا, أنا قلت للناس يعني محتاجين ربع فهو رمبنا بجهله وعنقه أصبق لسانه بهات. خلاص فهذا ما ما قاله في ساعة إلا ربع هدمه في كلمتين. هو لما لا أحو... ما أعفدنا ان احنا نتعب ولا نعب ولا نقل. لفس العكاة الاخرق اللي كتب الورقة دي الاعمق الجاهل اللي كتبها ايا كان هو خلاص ذكر في اخر حديث في الورقة والله تحت اخر حديث ختم الورقة ختمة شاعر بيقول لك مفيش ضرب والفهم الضرب الفهم شاذب والقضية قضية انك شب لها بيت وتي بشي خلاص فبيقولي ساق بقى ديلة للنبي دعا الى حسن معشرة المرأة اخر حديث بقى ساقه عشان يبلع على حسن معشرة المرأة ده حديث صحيح مسلم هو مش مخرجه هنا في موجود في بقى في فاني التاب حديث موجود في كتاب الحج بقى حجة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم اخر حديث جاي اسمع يا ولاد كذبا كل الورع بتقول ايه ما فيش ضغب تمشي في الارض يا عم وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطأ فرشكم أحد تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبارح بس مش هتكلم بس مش هتكلم ده الحديث اللي هو جايبه هو بس اهم, أهم هو كان اهم حاجة عشان ايه تاخد بالك من ايه اه ها ها اتقوا الله في الايه بيقول يا ابو حكيم اتقوا الله ايه في النساء وخلي بالكوا من النساء لكن بهبلوا راح نكمل الايه الحديث فعقب العال دي الحديث بقى ان المراه لو ادخلت في بيت الرجل مم يكره الرجل بغير اذنه ايه اللي يحصل فضربوه ضربا غير مبارش مش حرد مش حكلم ادي اخر الورقة تقوم تقول له يعني كبه في الورقة بقى تقوم تقول له ايه تقول له انت فضلة بردعة وعيو برسين بقى بس ده اللي فاضل طب ما يعني مبصتش في الحديث ده ربنا اع مباصرك طب ما في سبب نزول الآية وما بصيتش في السبعين 70 اللي ضربوا نسائهم وان السحابه وطيهم الضارب مش يسيبوا البيت اللي يضربوا النساء وان ازاي كان عبد الله بن عباس وغيره وغيره كان يضرب امراته ها بالسواك وما الى ذلك ما قراتش كل يقول ده عنيته عنه ما عرفتوش اللغه بتقول ايه كل ده عنيته عنه طب الحديث اللي انت جايبه علشان تقول يعني اتقوا الله في النساء واهو قال لك ان المؤمن لا ضرب ولا ايه والشرع ولكن وضع قيود وضوابط لهذا الضرب اللي في نوع من النساء هي طبيعتها كيف لا تأتي إلا بهذا خلاص فيه امرأة باعترمة تكفيها الكلمة فعظهم أول ما تسمع العظة خلاص ينتهي متربي في واحدة يؤثر فيها الهجر أكثر من الوعظ وفي واحدة بمجرى مصفح. مش قال لي ايه لابد من انت تتعامل معها بما يتفق مع حالها بس ومع هذا يستمى بعد موابط انك لا فلطم خدا اللي هو الضرب الغير مبرح اللي جيبها لهم هم بسقوه في الحديث والآخر ده ايه بقى الضرب اللي غير مبرح علماء السنة اللي فهموه على حد تعليم المتخلف بس هذه قالوا لا فلطم وجها ولا تكسر عظما ولا تخبش لحما ولا تسب أبا ولا هما أمة ده اللي طلب الإسلام ذا اللي طلب الإسلام ولذلك أنا بطالبني نساء إنت لاتوصل لنفسك إنك تتحط في الحديث ليه ليه يعني هي لو تعاملت المرأة مع الرجل بأدب الإسلام هتوصلوا إلى هذا فأنا أردت كذا في في في مرض من المضات لما أحضروني لخلاف بين رجل وامرأة وذهبت وكان أخ من الأخ فالأسف وجدت إنه يعني ضرب ولكن بقى مش الضرب غير المبرح لا ده ضرب بكل معاني الكلمة يعني ده مش بقى وطم خدم ده شلفة خدم وواجهة خلاص فطبعا جلست وأنا يعني مغضط فليكد يا ابن ما انفعش والإسلام قال والإسلام قال والإسلام قال والإسلام, طال والإسلام, طال والإسلام رأ... وهي أعدم لحالي في الكلام اسمع يا أخو يا مدأ يعني حتى وقف وجود الشخص تحس ان في اسطوب منها مستفز وقاللي اللي قد اسمع اسمع اسمع اسمع عجبها الاسلام اول وعجبها اللي انا بقوله اول فالاخت في النهاية قال لي طيب يا شيخ انا اخطأ بس والله يعني هي وصلت للمرحلة غلقت علي عقلي طيب هي عايزة تروح عند اختها وأنا أحبش أنها تروح هناك لأن زوج تابع شخص من حل ويحب يمزح مع النساء وكذا وكذا وكذا فقلت لها مش هتروح يجيب معايا فهي عايزة إني تروح لوحدها فقلت لها مش رايح فقالت لي أنا نزل لو راجل منعها قال فوريتها أن أنا راجل بقى يعني خلاص بقى ما يقولت كذا لو راجل منعها فالتفتت إليها إيه اللي التربية وإيه اللي لو متربية في بيت راجل عمرها ما تقول لزوجها كلمة زي إيه فما تربتش ده من الآخر يعني فما ده أنا نكلمت الإسلام بيقول لك إيه والإسلام قال لو قلته أميرا أحدا أنا أسجد لأحد من بدون الله لعمرته مرأة أنتاس لذي زوجيها من عرض ما حقي علي والأخ لما يقول لك لا يبقى لا لأ يذهب كل بتي حكت قالت لي الكلام ده مش مع رجالك تعلم وين ده جميل أه والله يفتح عليك رحت قايم واقف قلت له يا ابني انسى الكلام اللي انا قلت لك ده مش مع الحريم بتروح اليومين <تصفيق> يا الله خلاص انسى كثرت يا مش قلت, اللي خلاص. قلت لي ادب خلاص فردت قالت لي عمتا يا شيخ بقول لك كف حاجه اسلوب منحب قالت يا شيخ عمتا ما بيضربش غير الحمام قلت له هو عامه ما بيضربش غير الحمام ولا ده تعال هتبقى حماره هيبقى حماره هتبقى بني ادم هيبقى بني ادم ما هو انت بينقم من الاسلام على كيف يعني هي عايز تاخد ما يحق لها وتترك ما يجب عليه ما ينفع ما ينفع ما, ينفع ما ينفع لما قال ايه يضرب قال يضرب الست المحترمه المؤدبه الطيعه والتي تخافون ايه المراه الناشئه المشوش ده العلوي تعالى على زوجها وتتوب ولا تطيع خلاص ولا تطيع ومع هذا بدايه هل يعذون فلو نفع يبقى جزاء الله فعلا خلاص اهدوا الوضع اللي لافع ده ولا ده امال يعني سيبها على حل شعرها بسانة امال ايه ده فنا بنت من تحقيق القوام ومع هذا القوام زي ما قلنا والضارف وضع القسطان خلاص خلص المسألة خلص المسألة فلما تطلع وراء زي دي بقى ويكون فيها هذا الادعاء تفسير القرآن بالباطل ضارف اللغة العربية الحكم على فهم السلف بانه فهد شاذك خلاص. نعمل ايه في الكلام ده انت تعمل ايه في الكلام نعمل ايه فالأرض ان شاء الله تعالى ان اي معلومة تقال تسمعها اي ورقة توزع واضطرها هي كأن يعني تنخضع بما فيها حتى تعود الى اهل العلم الثقات لان انا بقول لك هو. الامة يعني يراد بها السوق والدام والمسلمين في مصر يراد بهم السوق وهناك من يريد أن يفرق وأن يمازق وأن يطعم في القرآن وأن يطعم في السنة فكونوا على حضر فكونوا على حضر خلاص وبهيب أيضا بضرات المساجد أن لا تسمح بأن يوزع على أبواب هذه الأوراق إلا يعني من يريد أن يوزع أي تعرض الأول على لباس المسجد الشبء اللي فيها قبل ما يقرأ الناس هذا الغرع الذي يعني يسيء الى القرآن ويسيء الى الصند نعود الى يعني حديثنا المعتاد وعظموني فلا نقيل ان انا اليوم ظهري يعني يريني وين واسألكم الدعوات ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة النبأ سائرين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعين على اتمامها إنه سميع مجيب الدعاء ومزل مع تلك الآية التي جعلتنا ندخل في قضية الشفاعة الرشمان لا يملكون منه خطار وكما قلت إني قضية للشفاعة وهي قضية الآن تثار على الشاحة في وسائل الإعلام وللأسف يتحدث عنها الذين ينكرونه ينكرونه وأيضا وأرمون القرآن تأويلاً بطلاً وتعلمون في صحيح السن قلت لكم إنها قضية ليست بالحديث والجديدة وإنما هناك قديماً من أنكر قضية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 الذي أوصل بعضهم كما قلت لكم إلى أن كفر أنبئاء الله وليس في نظره أحد على وجه الأرض مسلم إلا هو وزوجاته. وبالطبع هذا يعني جانات تكلم عن هذه الفرقة وأنا أيضا أتعجب وأنا أيضا أتعجب. أنا في نهاية المحاضرة السابقة. بعدما تكلمت عن الخوارج وتكثير الخوارج للمسلمين ولمتكم الكبير الذي مات ولم يتب منه خلاص وحملت على هؤلاء وبيّنت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وما طالب نبيه النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الفرقة وطلعنا السؤال هل الخوارج كفرة ولا مش كفرة وهل الخوارج يحاربون او لا يحاربون يوم يقرد أخر من المذنب ينتقي بأحد المقلبين إليه وتقول له وبالطرع الله بأعمالي كفر الناس ليه تقول له إيه ده يعني تقول له إيه ده قال بكفر؟ أنا بكفر إذا قعد بهاجم فرقة تكفر. ولما قلت أن هذه الفرقة قد كفرت قلت الذي كفرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا بكفر يبقى. فتحس ان في ناس بتيجي يبقى قاعد مسطول واخد باله يدور وهو قاعد عايز يطلع اللي هو, هو فاهمه وبس فلما جاء الاخ يكلمني في قراني ربنا مش فاضل المساطيل دول انا مش فاضل المساطيل دول انا ان كفرت القران فلا اقول كفرهم اهل العلم بناء على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اما هم فمول الذين كتبوا كل من هدى ودل حضرتك بقى جاي مسطول ما انتش فاهم دي قضيتك ده موضوع وبعدين انا بقول كلمة الذي يريد ان يعلق بشيء او ان يعطيض على شيء انا ببعد وليا مين وليا ودال وانت ليك لشان قول والله انت ليه بتقول ده على ومش عاجبني في وشك دي شام الرجال لكن مش بعد ما اقوم طوف على الباقي مش لك واحد واثنين طوف لهم كلمتين واللي ما انتش فاهم اصلا ده موضوعا لا حبيبي انا اعله انا اعله وصدر مفتوح لمن أراد أن ينتقد بالحق وبالإسلام أما بالفطر فده ما ينفعش لك بقى أحب بخطول ما تشويها لنقول إيه دي قضيتك فهذا فروض بعدك بس بس فمن هنا كما قلت بقى إني أهم العلم أثار قضيتين في موضوع الخوال كفرة ولا مش كفرة خلاص يقاتلوا لا يقاتلوا قلت إن خرج فريق من أهل العلم وجمع هذا ابن العاب المليكي وهو يرى هذا في كتاب أعودة الأحوالي في شرع السعيد الترمذي ونقل كلام أهل العلم وكم البخاري الذين قطعوا للخوارج بالكفر قال لأن الذي كفرهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفرهم النبي الله بن فنباد لكفرهم النبي وَسَاقُوا الْأَذِلِّ على هَاكُ قول النبي صلى الله عليه وسلم يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْرِ من الرَّمِيِّ يعني باتكلم عن تلاوتهم من القرآن وشهدتهم وقال لا نجاوز حناجرهم يعني لا ينعقدوا عليه قلب ولا يؤضل عند الله سبحانه وتعالى لما قال إلا قيتهم لأقتل أنهم قتل عاد وثمود قال العلم وكيف قتل عادٍ وثمود قتلوا بكفره. بكفره لما أموا النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم إذا رقيتمون فاقتلوهم بقتلهم قال هؤلاء أني معنوم إن هذا لا يقتل إلا بثلاث يعني عندنا المسلم لا يقتل إلا بثلاث سيد زاني وقاتل النفس والمرتد عن دينه المفارق الجماعة هم لا زنات خلاص ولا قاتله يعني ما ما ما, ما قالش ان يقتلوه علشان هم هيقتلوه قال عشان عقيدته يبقى فاضل لهم ايه يبقى فاضل لهم ايه يبقى هيقتلوه ليه بقى يبقى اكيد مرتده عن دين مفارق للجماعة مفارق للجماعة هذا كلام اهل العلم في عقبه مع هؤلاء ولذلك بقولت لك بخاري رجل ذكي في العنوره يعني اذا عنوره أجاز والعنوان يقدم الموضوع يقدم الموضوع فلما عنوا للخوارج ها جعلهم مع المرتدين يعني ساق الحديث عنهم مع الحديث عن المرتدين مع, مع الحديث عن المرتدين في كتاب الرد مع الحديث عن المرتدين فجعلهم من المرتدين هؤلاء كفرو بهذه الأدل خارج بعض الآخر بيقول له هم يلسوا بكافرة ليه؟ قالوا لأنهم خبّلتنا الكلام بقى لأنهم عندهم أفض دين اللي هي الشهاد ويحققون متطلبات الدين بيصليوا الصموة وما إلى هذا فلا يقال عنهم كافرة إلا ما هم فساء متأولون تأويلا باطلا. خلاص ربده عليهم، طب مَنْ وهم قالوا كلمة الإسلام، وكانوا يصلون وكانوا يصومون، ومعها لهم أشد الناس كفرًا، كفرًا، وإذا كانوا كذلك كيف قال لم يصلح سلمي يمرقون من الدين كما يمرس؟ سهل الرمي، سهل الرمي، لكنها هي خرجت فيرأت قالت كذب، ولم تقطع لهم كفر. واستدلوا بأن سيدنا عليه لما سير كفروا قال لهم له من الكفر فارغ خلاص فنحن للمقى له النبي صلى الله عليه وسلم وما فصل به في حق هؤلاء ولذلك الراجح عندي تكفير هذه الطائفة من الناس كما هو عند كثير من أهل العلم خلاص أهل العلم طيب نقاتلهم أولا نقاتلهم إذا ظهرت هذه الفئة نقاتلهم أولا نقاتلهم هناك فرقة من علماء السنة وعلماء الحديث ابتداء قالوا ما دام هناك حكم بردتهم يبقى مباشرة يقاتلوا وهذا ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموهم فقتلوهم خلاص إذن سارع بقتله وبسدي أموالهم خلاص درائل البعض البعض الآخر قال لا يقاتلون إلا إذا أحدثوا أمرا إلا إذا أحدثوا أمرا وهذا صنيع علي بن أبي طالب وصنيع عمر بن أبي طالب فعلي بن أبي طالب لما قالوا له وقد دلوا منهم نقاتلهم قال لا تقاتلوهم حتى يحدثوا شيئا وذلك قال بعض العلم أنهم بقى يقتلوا مسلما أو يقطعوا طريقا ها؟ او ينشروا الفزع وينتهكون الامن في المجتمع ده احداث رؤى خلاص يقاتل يقاتل خلاص حتى يحدث امرا صنيع البخاري وهو الذي حكم لهم كما قل خطع لهم بلايه بالردة والكفر لما جبها اذا حطوهم في باب المرتدين الكفر لما جبها اكتال هذه الطائفة عمل باب اللي هو قتال هذه الطائفة يا سلام علي الله أرحمه أو الله رحافظ في الباب ده آية آية خلاص إيه الآية دي باب اللي هي بسرط التوم وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله أرحمه يا أخي طب حق الآيدي هنا ليه؟ وقاب حكم اقتلهم خلاص حكم اقتلهم الآيدي ما بقيت جعبه طب جابه هنا ليه؟ وكأن البخاري يقول لنا هم كافر ويقاتلوا ولكن بعد ولكن بعد أن تقيم عليهم الحجة وتقطع لهم الشبه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 مطالب أولا قبل ما تدخل معه في قتال وقبل ما تقطع له بكرة أن تقيم بداية عليه الحج الحج تقول له تعال بقى انت بتقول واحد اثنين ثلاثة اربعة وليك شبه اثنين وثلاثة اربعة لا انت غلط قلت الربض واحد اثنين ثلاثة اربعة وهذا ما فعله عليه بن أبي قبل أن يقاتلهم أرسل إليهم عبد الله ابن عباس فجلس معهم ونظرهم وذلك بعض الوقت أخبرت أنه عاد بأربعة آلاف منهم يعني خل أربعة آلاف ينزلون عن هذا الرأي الفاسد، أما من ثبت على رأيه وتمسك به فقاتله عليهم نبي صلى الله عليه المشألة التالية ولذلك وضع البخاري هذه الآية ها هنا في باب قتال خوارد حتى تعلم أنهم قبل أن يقاتلوا لابد أن تقيم عليهم الحجة وتخفى عليهم الشبهة لابد عنه بطريقين طريق أننا أرسل ما داموا لم يفعلوا شيئا في المجتمع الله أعدين بفكرهم فأرسل إليهم من يقيم عليهم الحجة من أجاب بقلوب مباركة ومن لم يجد خلاص فعكم والتدال والقتل كذلك الأرض إذا أحدث في المجتمع شيئا تدعو على المسلمين وعلى خرامات المسلمين ومنهم من كان يفعل هذا كما رأينا بقى بضم رجل وإبن الصحابي ولد الصحابي ولد الصحابي فمثل هذا الأمر لا يسكت عليه ويقاتل لأجل, لأجل هذا هذا فيما يتعلق بقضية الخوارد بصفة عامة قلت لكم هذه الفقه والمعتزلة من بعدها أنكاروا قضية الشفاعة لكن خذ بالك بأ أنهي شفاعة الكلام العلمي أخواننا أنك إذا اقتنازعت في أمر لابد أن تحرر محل مزار. يعزم نقف أولا على النقطة اللي ها نختلف فيها. اللي هنختلف فيها. عشان كده لما جابوا التعبان اللي قعد في, في التلفزيون ده اللي واعدنا الرفاعي ده اللي, اللي بقوله عليه مفكر صوري مخرب سوري واعد يمكن الشفاعة والله أنا حاولت جاهدا أن أتصل عشان أصلي. أرطوا أنا أسأله وسؤالاً واحد. بس عشان أثبت المزيح اللي قدامه ده إنه هو جايب واحد جايب ما بيفهمش وهو جايب منه إن الشفاعة اللي بيمكرها دي أنهي شفاعة شو أنا بقول لك إيه؟ أنهي شفاعة اللي بقى أنا بقولك الكلام ده ليه؟ لإني لازم الأول تعرف الشفاعة دي كم نوع الشفاعة كما قال أهل العلم خمسة أنواع نعرف أولا لأيه هم الخمسة وبعدين نعرف بقى النوع اللي هم اختلفوا فيه لن يكون كلام عاين كده للي حتى المعتزلة اللي أنكروا الشفاعة ما أنكروش كل أنواع الشفاعة فاللي بالك ما أنكروش كل أنواع الشفاعة ده فيه شفاعة هي اللي داير فيها الكلام هي هي المحاك هي معال الخلاف لكن تعالوا اولا نشوف ايه انواع الشفاعة فقال اهل العلمي الشفاعة خمس الشفاعة خمس انواع ترجع بقى اللي المطفى من شاء الله شرح مسلم ارجع للكلام الناوي ارجع للكلام ابن القيم وهو يشرح صنان أبي دول لو عندك عون المعبوض هتلاقي للشفاعة خمسة أنواع إيه يعني كهامة محابة في فتح البار هتلاقي للشفاعة خمس أنواع وعند فتح الباري هتلاقي كلامة في الجزء الحباسي خمس أنواع خلاص طيب إيه خمس أنواع دولي وإيه نوع دولي محل الخلاف عشان عشاني بيطلع قولك الشفاعة عمالي تكلم كله خلاص ما بوش فاهم وبقول إيه النوع الأول كما قال أهل العلم الشفاعة لتعديل الحساب وانصلاة أهل الموت أدي أول شفاعة أدي أول شفاعة إلا هيحدث يأتي إلا هيحدث إلا هيحدث كبابيات روايات لا حص ولا أن الله حينما يجمع الخلائق يوم القيامة ستدن الشمس من الرؤوس والناس ستصببون عرقا ومنهم من سوف ينجمه عرق سيقول الناس عرق خلاص الدرجة النبي قال في حديث عند أحمد وغيره إن هاتمن أهل الموقف لو انفضوا منه حتى وجد بهم إلى النار من هول الموقف من هول الموقف زي كان بعض الإخوة كده وإحنا في في الجهاز كان بيتمنى يخرج من الجهاز ده لو ودوه السجن كان يقول رب رأي السجن يلا المهم مش منهم مش من السفاية وقلة القلب وسو المعامل خلاص فكذلك الأمر هول الموقف له أهوات ومنها أنتجه السبس من الرقوم الرؤوس في فأتمنى اتمنى ان لو فض بس اخلص خلاص فياتي حديث في صحيح البخاري حديث إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة وقال الوقوف قال بعضهم لبعض من يشفع لنا حتى يريحنا باللفظ كده حتى إيه؟ إيه؟ إيه حنى زين السرائح عزين السرائح حزين المخارج حتى يريحان طيب يشفع عليهم إيه؟ أن يعدل الله لهم إيه؟ حسب ينفضوا من الموقف ده من يشفع لنا حتى يريحنا خلاص هيروحوا الآدم ويروحوا إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَيَسْبَعُ لَهُمْ لِيَسْتَرِيْعُوا مِنَ الْمَرْضِ بس عشيك كده نفس الوقت لا يفوز النواع من عمك برغض أطول خلاص إن ربنا سبحانه وتعالى حيسأل النبي نفسك ماذا تريد يا محمد انت عايزة ايه قال أن تعجل لهم الحساب طيب شفاع خلاص هبادي أول نوع من اللي هي من الشفاع خلاص الشفاع لسرعة ها لانصراف من الموقف وتعديل الحساب هذه شفاع النوع الثاني الشفاع ليدخل قوم الجنة بغير حساب هم يستحقون كل جلب لكن عايزهم يخشون بغير, بغير حساب ودليل حديث البخار حديث البخار النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أن له يوم القيامة سيأتي النبي معه أمة لماعة كبيرة شواء من الناس ويأتي النبي ومعه الله ويأتي النبي ومعه عشرة، ويأتي النبي ومعه خمسة، ويأتي النبي ليس معه احد أهني فين انبياء ولا واحد تبعه، ولا واحد تبعه، وفي اللي تبعه خمسة، وفي اللي تبعه عشرة، وفي اللي تبعه راحته، وفي, وفي, وفي اللي تبعته أمة كذب على حسب جاء نرس الله صلى الله عليه وسلم أمته به. فيرى السواد العظيم فجبريل يقول لهذه له أمة معهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب نسأل الله أن نكون منهم على طول يا عم على طول يا عم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير بغير حساب نبي قوي بما يعني خسب من غير حساب ليه يعني بيسأل خلاص بيسأل فقال جبليل هؤلاء الذين كانوا لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وليس طبعا بصورة الشرح الحديث إنما أريدوا أن أقض منه ما أريد خلاص لكن اجتمع فيهم الثلاثة دول لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولذلك قام قام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادع الله ان اكون ايه منهم فدع الله له خلاص يقوم اخر ادع الله ان اكون منهم وقال له سبقك بها عكاشة وليما دعوش برضو دا مش موضوع ايه خلاص لكن موضوع ايه با موضوع ايه اني في بعض الفاظ هذا الحديث عند رحمة عند غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دلوقت سبعين الف يخش بيه بغيره ايه فاشتشفعت الى ربي فجعل لي مع كل الف سبعين فت اضرب بقى اضرب بقى سبعين ألف مع كل ألف بشفاعة النبي حيخش سبعين ألف تنين ربنا يجعلنا منهم ربنا ربنا يجعلنا منهم ربنا طبعا هذا بالنسبة للأمة ها برضو عدد قليل مفاهم ياه نسبة للأمة عدد قليل لكن بالنسبة لداخل الجنة عدد ايه عدد كثير قال الكثير نسأل الله أن نكون منه يبقى النبي هيشفع عشان يدخل مع كل ألف إيه سبعين ألف بغير حساب نسأل الله أن نكون منه يبقى عندي شفاعة لسرعة الحساب والانصراف من المرق وعندي شفاعة عشان في ناس تدخل الجنة بغير إيه بغير حساب لسه بقول مكان خمس تفتكر أنه عندهم داخلين في محل المنزع مش داخلين في محل المنزع مش هو ما دول الخلاف مش هو ما دول الخلاف ولذلك لسا عندي ثلاث أنواع من الشفاعة وهنشوف أي نوع هو بقى بيت القصيد وموضع الكلام ونشوف بقى اللي قاله كده واللي قالوا كده وإزاي نرد عليهم دالي لو أنت عايز تكمله إبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر الأخوات الفضيلات جزاهم الله خيرا يعني هن ومن تعلم هن ربنا يبارك فيهم شكرا على صوت النور لفضيلاتكم موجودة على قائم الله خيرا ورجاء التكرم بتحديد موضع يجدنا فيه تفسير صورة الحجرات لفضيلاتكم يعني أنا ما فصلت الحجرات كلها أنا فصل فصلت بعض آيات من صوت الحضورات، لكن إن شاء الله بإذن الله يعني عاد كنا أننا نفصل هذا إن شاء الله عشان بدأ بنتوازننا وإحنا ما نمزعلكوا، إحنا ما بنمزعش منكوا غير الوشين اللي بي اللي بينشيز واس، لكن المتعلمات المؤدبات نشيلهم على دماغنا ولا نحذلون طلباتهم إن شاء الله. جزاك الله خيرا يعني تذكير الإخوة بفضل عشر من ذي الحجة سيد جزاك الله خيرا وبنقول لهم من هذه العشر أقسم الله بها في القرآن الكريم وهذا والراجح والفاجل وليالي العشر والراجحنا الليالي من ذي الحجة فيها فضلا أن الله قد أقسم بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر فريد إن شاء الله نوري الله سبحانه وتعالى ما يحب فنكتل من الأعمال الصالحة وطبعا كان وقع خلاف بيننا تصوم التسعة من بالعجة ولا ما تصومش خلاص فهناك من نفى وهناك من أثبت ومعلوم جل كلام المثبت مقدم على كلام النافي خاصة إذا قال النافي ما رأيته يعني يحدث زوجات النبي قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسر هي ما شافتش غيرها شاف عدم الرؤية لا ينفي الوقوع لا ينفي الوقوع يعني لما يجي 3-4 دايين واحد يقول يقولك أنا شفت مكرباصير خطين في بعض عبد الماصر والتاني يقول لك أنا ما شفتش تمشي على كلام مين اللي قال شاف اللي ما شافش ده عدم ما خدش باله وإيه المشكلة يا أي حاجة ما لقيت من, من أنيالة فكلامه مثبت لما بيبقى أثقة مقدم على كلام النافي فالنافي تحدث عن علمه ورؤيته ما تزير بعض والآخر تحدث عن علمه ورؤيته فالرابع إن شاء الله إن حتى قال ابن خزام عليه رحمة الله قال حتى وإلا يثبت في صيامها حديث فيكفي أن النبي قال إن الأعمال في هذه أحب إلى الله بيرها ومن الأعمال الصيام يعمل الصيام يعمل خلاص وكده أنا رددت على بيقول لي في اللي قال نصوم وفي اللي ما نقولش نصوم خلاص فأنا أقولته لك أقول إن شاء الله ورده عليك إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نشتغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأشتغفر الله العظم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله فيكم وبارك